وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أي يردني الرحمن بضر لا تغن عني لَا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُ مَلَلُو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَتُمْ إِلَّا فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ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 لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون